من الذين <سؤال> يجادلون في آيات الله <سؤال> بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه طبعا بجبهه اعملوا بيت مناقشات ومجادلات آيات الله دوت كان قرانه دوت كان حديث النبي دوت كان صلى الله عليه وسلم ويرى مقصدك بها ويعني إيمان بيناينه مناقشوا ومجادله وابا ايمان بيناينه وباري بيناينه و أو آيات الخدید بجيت أو وحي وقديب وبرامبري هنا واتيسال الله عليه وسلم أو قبيلنا كان و درابن في وحي رأسن وبرامبري آيات الخدیر رأسن بغير سلطانين هداهم يعني هوني حسب حسب اللي دي من بادي بيشتنيه شو كعبات وان حديثة صحيحة بيانبره ودبشته صلى الله عليه وسلم اما اوى مناقشات افمروها مناقشات آيات كان ويمان بآيات الخددنا اما قبى مجودة لواء وركبالية قل قرآن وقل حديثة بيانبرية صلى الله عليه وسلم بغير سلطان اتاهم يعني بجه بدليل بغير سلطان يعني بغير دليل وحجة اتاهم جراب رامد شو بناها تيه كتابه دا نا قرآن دا نا كتابه دا شناخت یا کوچه بیت کردن طوراً عمیق بود به ایمان فنا اینه. هم اوه اوه دلیل اوه دین هم قبلاً نه. اندک شبهی با طرنس. و اندک عوض شبهی شیطانی نه دینه. مقابل آیتالقرآن مقابل الله عليه وسلم سلم وان شبهانه دینه. بعض لع خالقیش ریل کرد. الحقیه دیر کرد. الراسیه دیر کرد. دینه به هم دی به خالقیم. عقلی خودش پیش شیخان، پیش قرآن و سنتی اخان، پیش حدیث بیامبری اخان صلّی الله عليه و سلم ونيهام اول دليل مويه يشهدت من امام عذاب قبرينيه بجنبك شداك عذابك هو موظن هوي شفتت قران دا بصريح نوبجي ويا يمش تعلمك ابي نوكه ومادم شتك هو موظن او عهدى وخبري وعذاب بهو ما دام قران دا نوتي من فجمع بربي صلى الله عليه وسلم حديثه در يقول تي وهاية بربي صلى الله عليه وسلم بس بو خدت قرآن در نبليت يَا أَوَيُّ جَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ لَتَاهَمَ ابا منقشت وها تدخلت تنبیجه بيدليل بس چيه بس عقله بس شبه شيطانيه بس او وحياء شيطانيه شو دليل لربانانه یا نه ود دی ود شرکه رب العالمین تونشی که که رب العالمی دادن دن بر خرکی دن اشرکه ود بجنه عبادتی با خوده ابرترینه کنه هواره و فلان شیخی با آدی جهیند رب العالمی دعاآد خازلی بک آدی جهیند رب العالمی اربند که که بینه بچی که خوده که بچی که در ادیت پاراسن خوده دپار زیل برمی بنتی و آخفنده او اتفاق غیری سلطانی نداهم چه دلی نی نرب الله وسنب پیامبر دجهیند ما و نزیکتره وقال ربكم ادعوني فلا تدعو مع الله أحدا ربنا نقول كيف يجب أن عبادتي بس ممكن بعودة خاصة بس ممكن يقول دي شيء ربن كسي ناكنا شريك لك قرر رب العالمين بل هندي رب العالمين أو كسيد عيسى كريا واسطا ما بين أخو العالمين عيسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين دس كو شي لنكر ونقول دي شنية موادا من قو عيسى كان عيسى بي عمدر منها ومروكي لئن يمنو كهامبرك قدره چني ادرسابونغو درسهمو ويوتيوب كانه واسطه نرب العالميه بتي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وتاويش كافرين بدي بلاچ جو راويش خدرس ندانين نبيج والله ما يطنه مشركت وقت بيامبري صلى الله عليه وسلم سنمكرنا شرك رب العالمين او كافر ان اما ام عيسى كاين شرك حسابي ام بره خدي ادرسهم كافرنين نربهم متيش كافرين لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ربع من حماوته ذلك قولهم ب يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. ربع من حما لعنات لي كلا. العنة أخذ الف ما بيد. هم عبادة عزير كلي جرب على مني. يسوع كلي جرب على مني. ربع من قلت هذا هم مبدأ خود بجنو. وقف ناته كان. وان يما نقول انا يوفاكونا يعني اشتفد رابن حلادا الحقيق من افكت همو كتابك دو يقول ايام كتابك ومهناتي هار بيغنبلك مهناتي ما يقول ايام يعبدوا الله واجتنب الطاغوته عبادتي بس بو كان الشيار من كسناكنا شريك كسناكنا واسطى ما بين اخو رب العالمين ايضا بل هندي الكاسة ناية قبيل ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم اذا بحسبو انا همايا افاها ما فاتجريد أمو مناقشة آيات الخلاصات كان، وآيات الخلاصات شوي كان، درات كان الواقع بيننا كان وإيمان وبرية بينائنا، بيت بدليل. لأن دليلك بت القرآن تي، دليلك بت السنة تي نيت، وني هم دليله واش يا جان عقله وا، وني جان أوش به الشيطان يأوى حيا شيطان يأوى، إيه ناسرد له وا، أو شو لأن أبد مرورت خراب كان، وني شخ تي ده. شو هم جواه شيطان يأوى شلوهية. الشبهاء مروبيني تودي أخاف نب مروبيني كأبسمروف حقيقة قبلنا ك، وقتها يا الله عليه وسلم أوايات هاتين أخورين، وتحرمت عليكم الميتة أو حيوان المريد، حرامه، إنه شيطان واحد أبو أولياء خوينا، مروفة خوينا، دوسة خوينا، الله عليه وسلم، بيجنا بسمانة، بيجنا هذا هما حلول های مری. چون کی کشته کی روحیه اینه داره؟ رب العالمین می‌تونیم تو دست خوبت کشی توی بد کشی تو کوچ ما گناه اما ادی کی کشته؟ در رب العالمین کی حلال در ما؟ هم و کشته و کشته یا هم مرورتی بکشته. ای شیطانی او اف مرورش لیکرند. سربرند. اف وحیا خویا ونیا وحیا شیطانی. هوا تینی سر دلی و دلی واقع است این دوستانی شیطان این تودی شیطان این چن آف وحی ابوینه. به بس داشت نکن، به او آب ابوینه. یه شیطان واجد ناتید. اب چه دیده خدی؟ مسئله عقلی. ونیا ورابعه علی امت امتحان کردیم. او دیشب حیوان مریچلیات. او دی حرامه اند نبود بخون. او دیام چیکن؟ او دیام ایمان پی نی. نه دچی مکی کیکن. وکی مشکرک و کافرک این. او گفت ولی ما و خودی پشتیاب ما حل درم. لما منو فيش بات كوجيت هر كيا رحلت بتدري؟ رب العالمين منو في بس كيا؟ منيا بس مو في سببه. هما روح حد بتدري ونيا قالوا جوا ده دهين منيا دهين حيوانه كمريشة هندية دهين هن يكون بقدر شين بين فكوا جنود تدري؟ يا رب العالمين حسن كيا. هم ما سر روح كيا شان هم وادس كدا هم وش العالمين بس شيطان هو افوح يابونه بس ووتشاب كات. ما زواهر سرمه. از جانوکش، جوهر پاچشکاموگوش شیطان، وحی بود، اولیاء خوتنید بود، دوست خوتنید بودند دا. حديث خود و حديث پيامبر صلاه وسلم كه لبكن. يارات كين فقه في صدورهم الا كبر ما بر اين مشت ابد هو، ابد ايات القرآن ناشن، دي حديث پيامبر ناشن صلاه و علي وسلم. او بدون دليل بر انبلي ايات القرآن برآوسن، بر انبلي حديث پيامبر برآوسن صلاه و علي وسلم. برشوت كان إن في صدورهم إلا كبرون. ربع عاميج كين نافذ للبوكاس أنا دحين كبره هاي وما زن كرنا هاي. حسنوك الله عليه وسلم ودي كبر أبى حقيقة قبيلنا كي. وورد كي. وحديث صحيح في عنبرس الله وسم قبيلنا كي. بل هندش أبغى حسنوك عندي حديث براه بنيه تش كان برن بري وايتن على وافر وا حديث البيامبرس الله واسم انك شبهت الشيطاني حديث وعمل قران و حديثا وكان دي قران كبرة حديثا همو شيء اولوات من كبر من بتيهلات ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين والله من بيجي شيطاني وقته سجود بو آدمي نبري ابا يعني امتنا عبوتي اصناك امري رب العالمي وقبل نكر وستدبرا اخو موازن کر حقيق قبل نكر امر خوده قبل نكر عمل وي وحي نكر أو رب العالمين وي امر نكر او رب العالمين دائه سجود بو آدمي هنا سبب وجهدات وي چه دهات؟ بو كافر سببه بجهوندان امر رب العالمي و سببه تكبر اخو موازن کرنه سر امر يا رب العالمين انا شيطان चलेات شيطان كافر بجاوا قلنا <تصفيق> ها امرويتي شي كفرت كبر ريكابو شي بكفري مر بيصلمان تي يا اخو نشيابد شي ويا ايات القران بمر وياك حديث صحيح بيامر يا صالح الله عليه وسلم بيام شبكين تيام <تصفيق> قابلكين <تصفيق> ما عمل بس امراهم درنبری وی حتی را وسیان و بعد امیش آوانه همه کی بریاد دیدهی؟ حسن آنان حقیق قبل نداشند و حسن آنان دی حقيق بچید. منی او مروی عبادالامینی جل جرای امر وید هود کنه. این آیه القرآن دیناشن و حديث بیامبری صلاة وسلام جل جرای دعاشش جامیش نمیشه. جامع عقلیش. دعا اندد کن کالاساس. او دی عقلیتشن و وگرنه یه دن عقلی و و نی عقلانی ن و دی عقلیتشن. من یل حم ما هم کس کی ہاشم هم کس کی بی عقل ترن چونکہ ایکن دا ایک عقل خوب دنشو دے من اعتراض من درسی گرنگیو دن عقلی تیرا عقل خوب دنشو سر ہند اوچ ڈنوک آوٹ ویجن ناخو دی بودیہ اونہ پیغمبر دی بودیہ صلی اللہ علیہ وسلم اونہ صحابہ دی بودیہ اونہ خدانہ مذهبہ کہ من ہر چار امامونی کسلوان او چشنا بودیہ آوٹ ویجن کسلوانہ گدی عدم کسی وانه نگو دی‌هایی وارد ماه رمضان روزی واجب نیست و کیف خونی حسی روزی با حس کیف روزی نبا. من 2000 سری ابد نکرده تنداری کسی وانه نگو حجاب سرجن واجب نیست. همه حجاب چیا بزنه؟ همه گویی واجبن. افتدان همه آن که عفاتاتی نداره و نیت بیش نه. هک بیشتر عقلیا بوده بیش نبا و کسی پیش می‌ده و نگو دی. کاربر علمنی مرحله یکیت کردیم. مرحله الذين سبقونا الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم واعد لهم جنات يبتون مرفد اولي المهاجرة اين المهاجره قال بي انا بسام هجرات كريوتوينه مدينه والانصار اهل مدينه والذين تبعوهم باحسان هركسه ديواشي بدراسي وك تابعيا وك هر جار امام مذاها با و نیا چطور بچن و نیا که پیش داره آخری هابو، پیش داره هابو. یه دیکشن، یه دیوشن. واقعی دیش. راه که دیروز دیکشن، آخه فهمید یه کابیت کن. یه آخه فهمید مروریت خراب و یه و یه و یه کافر آخه فهمید وداینن. بس راه حالتی آخه فهمید پیامبر صاحب سمت چریکه. در اطراف میکیم بیشتر حادثه وای. یه بس آخه فهمید مروریت که مارکسی، شوعی، ملحد، کافر، دچمه نیا خداو و نیا هر صفتی که خراب تی ده بین آخفنامید راحتی دین استیشاده بکنو فلان کس دوست بیشتر نیم بود تو آخفنامید آنبری سعی سان و جوگا چبوانیه و دروا از خراب و یا دشمنیه خودت تو آنبری دی چیل بودن استیشاده بکو و دکادری. همچون فاکسانانه همین، این فی صدورهم ایلا کبران. همچون چهادری دهی، همای کبر یادری دهی. حسنات اندی حاقی افجل، حسنات چون یه کدی حقیقت و آم صالحه و آم چتید و نکبو دست دستکمه دنیای دب دستشان و که قشید فلاج جیا و وقتیتی بودیا کامدی توراتشین یاد درستی، هو یه فلاج بودیا کامدی انجیل درستی فکیم دنیای دب مناقعتیه. ماد وقت هم واسطه دینی با خوش کن دنیای بیکون. این رابون چیه کتاب رابع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 یاد دکوان آبکریتو سریکوان آبکریتو آردو آبکریتو، اونها حتی ولی هاتونیا اخیری بوده بابا افکو حکمت تو خالقی تو بود دشمن که دشمن کنیسه و اهلی کنیسه، بو بودیم که آبامد بینن علناً سراغ حتی یه چیت کن اتجاهات دینی که اینو بر خالقی دینه چیله کرد ولگرایانیا آلمانیاتو داریم، یکی آبام همه پیلان، یکی آبام نوودینی دنیا بحکوم کن. این فی صدور این الا کبران. اوانا همه کبر، کبره و الواقر که هلی بنام. کبره و الواقر که دین خوب بدل كان کتاب خود از ما هم ببالغیهی. رب آمین چه بجید؟ به چو جره او ناگنوی هدف او او بخودانایی؟ ما هم ببالغیهی. فلا وکر ات کنیسا دا او جیا وکر بهونده دا دنیا اخری مصلاحات خوب دنیای دا قتینن و دنیای ابدست خوبه بینن اینا نگشننده ها تا داره همون چلیه کرن؟ همو پیش دارن ما هم بی بالاقیهی، ایلا رب عمید و نشکییید و یک نوع دینی شواکد، یک نوع دین اسلامش و اسلامتیش رابی بخوب دنیای ابدست خوبه و ناو دینی رابی أو قانون أو أو يا سيد رب العامي ومدقرآن يقولين الله عليه وسلم بدل كتوا معنى كودين حدثتوا بذل بخود دنياهو بخوش كتوا رب العامي ما كبر يدري دائه حسناكاً دي حقير ما هم ببالغيهي چجرانو كنا به هدف عوال خدمه اللي رب العامي دي چري كتوا؟ اللي درازيل كتوا، اللي دشكيني اللي دردجمنكي ومروبكي سر ومسالط كوا فضحيوتو بو عالم آشكرام برنكوا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 هذا هو دجماعات يابيكا، وهذا هو دزان عمرو بكيشية لا يهدي من هو مسرف كذاب والكذاب. إرشد راعمهم يبتدئ ما هم ببالغي شو جاءونا قنوى هدف عوام خودناك؟ شو جاءنا شن ديني خوده كريد كان؟ شو جاءنا شن ديني خوده فمرينا؟ شو جاءنا شن ديني رب العالمين؟ كم كان؟ إلا ديني رب العالمين ده شليهت بسال كبير ودميني. واو دي همو غو به ديار بيتواش گراميت گوه حقا واو دي جملات دي نين همو دي چلهن همو دي او دي هلاک چنو او دي رازيل برو او دي بو همو خلتي ديار نو گراوي سر خلتي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم طبعا بش دوانات فين دين خوده ورونه رب العالمين بمرن دباخو والله يتم نوره طبعا دي دين خوده تمام كدودي كامل كد دي وياتيكونا ربع مسويه بان الله هو الى النوتيم منوره ربع ميكابينات تجرى على الشباب كيف يتدسمونه دين وابا سالكا منوره ربع ميكابينات بينه بدها يومكي امتحانا لتشليت يومنا سالكبي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما هم بیبالغی، چجورا آنقدره ویهدفی آوا بخودنی. و این نوکش نخمجده برادر بینوسال هند قنادا دنده تا ونادینه اسلام و اونیا او تیهامو بسرماند کن تا همه سربازات بین هدان وکات از آمدن حقیقیش مدن، هر همه روژه دهید ونیا ونوکشی دس بکری و بخال کی دیار بدنیا که عهد خلا تنه ورابع میه تازیر کنه سر شو کریم و ده روژه دیشه خرابتر لهند، چجورا آنقدره ویهدفی إشرف وأنا وخرابي أنا حندا معزنا رب العالمين كل بشر ما بيشئي بعمر الله عليه وسلم وعي إيمان دار تود خازر رب العالمين بتعرب عمي تبارزت وخبارزة رب العالمين الخرابي واقصنا أن يعرف مروفا مروت خرابا شيطان المروفا نشيار بن بتشهونا دنيا شيار مسحناك أنا واقناه تابستين أدري شيار بن نبج من الله نويه وشده بتشهوب دميه بالله رب عمي لا تد لهم ن اودی چه خوب دنیه؟ و تو خود خود پاره که رب دیر کرد. خدا خودی گویی یا الله علیه و سلم. مروف چیه؟ چنینه؟ هم چیه؟ خو امین نیه که ام فتنبچیم. مروف چیه؟ امینیه کو فتنبچیم. مروف تویی خو وانا پاره و چه خونه دی نبشه چه کاشت یک آخه نده بیشی تو آخه نویدشتن نفت لیتادا دنیا به حیوان و آخه شند چراه؟ نفت لیتادا دیه تو چی؟ نیو آو شبهها شیطانی و آخه نشیطانی نفت لیتادا دیه عاری ول بقیه بوده. بقیه عایسید با جوانه چیه ما دم اول بوده. نه تا تشتا که هیچیه تا بخو عقیده ی ولگه ی القرآنه نیو حديث صحيح تمام بنسال الله واسام عقیده و راس ولگه بوده را به چی شگی بوده را به ف عقیده خو ودینه خو پیش که اول تگ ده اول یو آخریان نفشه کده بوده گویا خدا امر رو بکی چه رو بکی خالد. اون تو خو زانی او یتیه. تو خو زانی اوی خالد. مسلمت الکذاب. اون یک هاتی بودی از چه ماست به حضرت خدا موعه بودم تا دو جوید بون وحی دی. ادباعت وی همیدی بس چه دویی؟ ام زانی مسلمت درود بس دروگینمه چهتره رازبوی قرائشیان محسی که بار رازبوی قرائشیان محسی پیغمبر ابن سالله خواهیز این فی صدورهم الا کبرون ما هم ببالغی اول وقت دیدی مسیلمه چون نزو نه نا ابو ایمان مسیلمه حبید قواب و مسیلمه و اونیه پیغمبری خود و اونیه مسیلمه پیغمبره اما وفظاً مسیلمه دروگ کرده اما برن اگو تید دروگینمه چهتره که كان غازبية فريشية بحسب بيان الله عليه وسلم. يعني بو إن كيبر الله عليه أن دي دي بس بوشبو في صدورهم كبرون كبر حسنات الله كبر ده حسنات عندي بس بس بالله. جنیارا به خدا هم خوفت بارزی مشاری و تو ما خلاص کودیر کیت بر خرابی و فتن و نه می توب کیت نه می توب چیلایی نه می توب سیارا پیکای نه می توب چه خودا و نه می ربع میه می دونی فستعید بی اللهی شتمنو تا سر دلم رو بی وسوسه دیکه ما از غم نک من شیطانی نزدی طواميني بك الشيطان بده هزركينا ومتوسوساكينا جاعك بالله انه شيطان رجع فامر وفنش تواغال دنجي وبترغال اخنا وبو شركه استعيذ بالله هادوا طرامين هيك علاجه ده يعني هادوا كما هادوا بك هيك هي دي شيطاني اجنوهي ابي وهذا الشيطان الكينا شيطان مروبر فاستعيل بالله إنه هو السميع طواميني دنجي همو تسكي همو مخلوق كي هباله البصير همو ايش في شيء بيني رب العالمين يظهر بني تويهو قالي حيودي أووش ليكا أوودي واشقيني أوودي وانرازيل كال أوودي طولي إيمان دارة دفعك كبير أوودي دفاع المسلمانك الدفاع الديني حكا لديني حدسر يا خي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا شكي رب العالمين تدبط إن الذين يجادلون في آيات الله وبري وكيعل كسمنا نقاشات ايات الخديجه وكان و ايمان بناي نمور ايات الخديجه رحمتي انا بقى ايه كلوا مناقشات وا مشركات كريم كافره كريم اب و و دجال جابهش نيام بس الله ويس ما ايمان نياب چه به ايمان نياب صحابينو پشتي مرني جرب عالمين نا كده جابوا ودا تها مش خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس يعني قال لي جلی آواکس هم بیشتر می‌مانی از صحک کرنه وپشتی مرنه. اداین هزکه که پلوخی و هزکه وریه. داین الاری پیامبر ساسنم که یک مشترک کری. اول الاری پیامبر ساسم هیر کروده ته تبدیجی ده و ربعمید صحک و نیو پیامبر ساسم میده بلک. ربعمید صحک ته و دید تمیری دید تصحک ته و جهنم اجلا. جاء ربه عالمي جابواه خلق <تصفيق> السماوات والأرض اكبر من خلق الناس يعني في موازن دارنا من الله زحمته كنا بيدار هكذا شتى شكرنا عرض عثمانه يبزحمه بيد أما نيا شكرنا عرض عثمانه جلك جلك مواسترة شكرناه كه شكرناه ما مرغوا وهم مش لا رب چونی مخلوق ادم مازنیک و چه کردن و جالجالک مغاز صرا و مزح متره و یاسه یش مشرک ایمان چه هbv ایمان عد عسمان چه کنی کیه خدایا ولی انسان خلق السماوات و رف لا قول العزيز العليم هکتب سیر مشرک و کربو کی عد عسمان چه کی نه دبشن ربع عالمی چه کنی عزيز و مازني و سرکفتن ها دسیده و علم زانی حتى رب العالمين يقولون ما دم ايمان هيا با تشكرنا عرد عثمانا قلق قلق ماسترال تشكرنا ملووهي تبا ايمان حبيث ونها وباوري حبيث كار رب العالمين دي مساح كتبه پشتي چش پشتي مرنه يبصانا ولكن اكثر الناس لا يعلمون بس اهلا بالخلقين نظنن كا هم مشته لاي رب العالمين يكيا لا يمكن ان يكون لدينا ملوك او نخرج من المسلمين او نخرج من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين وتشوف ذلك لليوي للي ربعمية بزحمرنية بس على هذا الخالكين زانن على هذا الخالك قياس على ربعمية كان قال كي سلم روفات قياس على ربعمية ذي سلم روفات بعدين اللي كملنا النافش ده اللي ليس كمثله شيء ودي كسرة ربعمينية ما بالقياس على ربعميني بيتكرين سلم روفات أوش ربعمية بيجليك جرى تشوم روفات تشوم ولكن أثر الناس لا يعلمونه. في الهند ربعين مش أغلب خلق في في الدنيا فهم العالمين في صناعات وربع عالمين شو ترزح وما يستوي الأعمى والبصيرون. ربعين مش وقيكنيه. همروا بكرة هم الدنيا الدنيا بيني. جاییک بیت تو ذارب بوده دوید به خونه دان ته دخونه داد و دسته سر جایی که فایده بوده دوید. اما اوه کره بیت چیشته نبینید. هواد بینی هر چیه، هر رشوتیه، هر رشوتیه هم دیبزن و گل و یا سورا و یا زر، ربنداره و, و بحره و چیه؟ چیشته که یک فرق ندار. دنیا ولی لوی همون چیه؟ همون کیه که همون یکشته که من یه یکشته که بینی دنیا یکشته که رشته. نه چو رنگات بینید تو، نه چو جوانیه بینید تو، اواش دانه هم چیه همه محرومه تو پیشت اینگه اوه چاف ساغ بینید برادر رویده چی کرد؟ دشته لالی، اون یه ده سلام کرده سره، اون یه او دستی وی او ده کیفه خوبه بینید اکه بینید، اکه دجمنه بینید، اکه دجمنه بینید، چی بینید؟ خلیه پارزی اما من رو نیم که یه چیز نخالهای وارم رو بکه برادری ویه، اونیزیکی ویه. اما فاش شدنه همان نزدیک. بنهد ربع میگه تو اما یه استیل آعمه والبصیر و وقتی اکنینه. همیشه کوره یه چارصار. به جهارکساتی، به جه اما وقتیه کن به شته وقتی اکنینه. مدام وقتی اکنینه، و تشبیه نربرعاین بچه ها، والذین آمن وعمل صالح كات وعبادة رب العالمين كات وخلقنا حادثا باش وكيف نية وخلقنا حادث كات وشركة كات ويكفرية كات ويخرابيات كات أبي عمل صالح كات شو جرى وتيه كنيه فرق ما بينه وا وكيف فرق ما بينه كيف كيا ساخو كرة أبي شوف ساخو شوف كرة كن فرق ما بينه وا جدا يلقي ديرن أمر بالإيمان إني дела عمل صالح كات هو درجة ويت بلند ويت نافق وشه درجة قيمته نسبة ويت ايمان ناقيت وعمل صالح ندب وشهد باش نکت شو جرا وكيف افئيات؟ شو جرا مشركة وات قوتها في عملي صلى الله عليه وسلم وات قوتها ايمان داره لبشن رب العالمين الدنيا دا حال ما يخوش کري ونعمت داينما ومرتبه بلند داينما مالك زور يدامه آخرتش چل مكت؟ آخرتش دا حال ما خوش کرد ومتبت بحشته رب العالمين قلت قد افا وانيا مرد وقت چاف صح خویه چاف کرده و کیه کنیه مرد وقت ایماندار و عمل صارح کرده شود باش که دو کی کنیه و کی ونیه ولای موسیو و شرکب که دو و کفرب که دو همه مگه وی قبری هر قبری دی وی قبری دی هر سر قبره نه اما را خوب بو شیخی باب بو سیدی بو ملا باب صلی الله علیه و سلم اما بس عبادت بو کن بس عبادت بو خود بتن آگه بس آدانون کام نزد جار که مشجع را بیبتنه اس اي بهايتكم ودعاء ودا خاصه في عند النساء اما همون ابو شولويش يا شولويش قرابني قدروك يكينينا 100 ايت دي رب العالمين بيجئ ان نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الار ام نجعل المتقين كالفجار قرابني شبيك يكينينا يعني ايمان بينيت وعمل صالح كجوجار وكينينا ابي خرابيت علي دبراتك بك متقي بيدخل गुनाح فاجر بي. على نيب آشق رائع و نياب پیش رائع همون کسا هی گناحا و عثمان چطف لیک دیرن و لیک فرقن و لیک جدانه هو اغانهش رجع قیامت جدوه یا لیک قليلا ما تتذکرونه بس كم عائف السلام رحمه الله كم هنگ چد کن؟ هنگ فکراخو تداد کن و هنو بخوا عبرات اول بدیرن كم جارا يعني كم جارا ده چکن؟ لبخوا چتا ايك samples we Allah built this We have remained not yet Nothing will appear with others بيت have reached aware of there Our créer domain and web and another poet our animals there and also the emicau our animals that can happen être bundle planer what we're حتى رب العام <سؤال> الشيفاء <سؤال> بغريتك موكي خونيهاتك و خراب تليش قليلا ما تتذكرون يعني رب العامية بباشتمت لهم قلت فكرة وخلف وآياتنا بك وفانيشانا بك ام بهم غريتك انده هنك شبهين هنك ايمانا بقواتكا بي وباريانا برب العالمين يبايد بي وده بهم دي اجد هنك ايمان ربنان وعمل صارح كان هنك قناحة و خرابية خلية دير كان مروه بسرمان تبياه خلفة بهنده دير كان مرؤها فلب مير مرؤها جار رب العالمين نمني مرؤ إيمان نمني مرؤ عمل صالح نكذب ورب العالمين إيرجذ وقت بوتي وما يستوي الأعمى والبصير مرؤيت هين شفت ميه ساخن أما شفت شفت كيرة تقول أنا شفت فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور شفت ميه دلستر أما شفت دلوي ي ceilings يكولين <تصفيق> <تصفيق> نيو أفا مصيبات وموظم أفا كما ربكو عبراته اشتوى لك ديبه هنودي قليلا ما تتذكرون يعني كيم جرى هم بخو عبراته والديران هذا رب العالمين بجيب أم آياته دي بغريكين أم دي بغريكين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق العثماني العردي الناف الهم مُشت کی ناف نفس توادو جیان واده هم مُگا به دچینشیدن نشانت مازنطی آب الله عالمینی نشانت امپراتور عباد سان مارس نیه حق او کوورانیه حقه بجدا ایمانی به نعمت و هم مُگا بر آبامشت اول سنت آب ناف جیان دو ناف دنیا هم مُگا به نشان مرویده جب اشتباه نشانه ناو اشتباهات نه هم مم ریب اشتباه کرده دین آب الله عالمینی به هند رجافیم که يوم لا ينفع الظالمين معذرةهم البرفه دام رفه زارم رجاء كمدة شعدر لا يتوقع بالناكن شكر رب عنك شيئا شدي هو مشين شمله خدم شعدرنا كأم تينا فلان يا رب العالمين الله ما نزاني يا. جاء من رب برفلان عدم الحبوب نما كسر شعدرنا هلك سكمة جاء إيمان بينه بعمل صالح منادت و جفیماتش چنان بد سبب این ربع از خمر ویبادت. این لایت نبی، این ایمان نبی و عمل صلح نمیت. بهندش به عماری سال الله و علیه وسلم. دست به کد عواقو، ادب خالکی اشتراک کن. خدمت قاهمو خرватرند، قراشی همو خرватرند. الله و علیه وسلم چیه ما؟ یه خدمت میاد و مروی میاد و پیران بری خودیه. تو بخو ایمان بین اعمال صلح کنه. هذا قصدي يا فاطمة، كجاهو بيعمل سبحانه وسلمه ده فاطمة إيش؟ دبو خو ده الدنيا هدا تجلب ده زبدة كاملة. أمرجقي ما تدا، وتنتجلب ده بجنابك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه دي عملي عملي أبي خلاص صالح. تدي وجه برهند رب العالمين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 و إيمان و نقشات وباري باريه و بعدها بقبله نيلا؟ لماذا تفعل؟ تبو ديار و دعوه قلت و بيجه و حرسا يخوه بردما بنو سرباطل يخوه إن ساعة آتيتون كان يرد جزاء يخوه الأخير هذا رجع قيمته و ركبته لا رأيب فيها چشك انهار ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بس أغلب الخالك إيمانه ويا كامل نية ويدرس نية بكيرة وروجقيامات وباودية ويا يدرس نية بروجقيامات رب العالمين ما تجاد هم رخا كلام رب العالمين بيش لما بين صالح كان وهم جفل وات عمال صالح ما كانوا آيات كان رب العالمين بيجي يراد يا اخاك هواد جنابا اليرى چون الدنيا جئتي جئ اعمالي رجاك يا متيش جئ جزائر جئ والغناء جزائر وي اعمالي امريد الدنيا لاكري صلى الله عليه وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين